Fifty Languages Tochera Tura Ithnani wa عشرون Ithnani wa عشرون Zadagushi aw chage Muhadafatun qasira rqam thalafah هل تدخن؟ هل تدخن؟ سي سو سابقا نعم لكن الان لا ادخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعيا توتن خزانما او اي يزعجك ان انا دخنت اي إن <تصفيق> لا على الاطلاق لا على الاطلاق هش س سي هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني زغورم هل تشرب شيئا هل تشرب حضرتك شيئا كنياك. واحد كونياك واحد كونياك هاو بيوما لا الافضل بيره لا الافضل بيره بر زيقو وقو أتسافر حضرتك كثيرا أتسافر حضرتك كثيراً؟ أر أو نحبرمش أوفم يحلقو أو سزيقو نعم وغالباً ما تكون رحلات عمل نعم وغالباً ما تكون رحلات عمل أو مزغقرم غب مش تشيء. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الان اجازه هنا ما هذا الحر ما هذا الحر ار نپشخ حملو نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا بالكونم تي تيغا لنذهب الى الشرفة لنذهب الى الشرفه نيوش مش تشيدس شيشت غدا ستكون هنا حفلة هل تاتون أيضا؟ هل تاتون ايضا ار نعم نحن أيضا مدعوون نعم نحن ايضا مدعوون